قال عنه الإمام الشافعي حديث النية يدخل في سبعين باب من أبواب الفقه وقال الإمام النووي لم يرد الشافعي الانحصار في السبعين عارف على معنى إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت تستغفر لهم إيه سبعين مرة هو ربنا لم يرد السبعين بالعدد. هو يقول لك دخل بسبعين باب يريد انها تقريبا مش هتسب حاجة لو قعدنا ندرس فقه دلوقتي اول حاجة شروط الصلاة النية شروط الوضوء النية كل ما نتجلب النية ها الطلاق اذا لم تكن اذا لم يكن هناك قصد ونية فلا طلاق قال لها روحي اطلعي بره اطلعي بره دي روحي عند اهلك اغروبي عن وجهي مثلا الكلام ده يا عن يا عنواتي دي انت عايشت تطلقها يعني طلقتها لازم نيجي نقول له الكلمة دي أصدت بها طلاق يقول لا طبعا أنا أقول لا عني يعني فنقول له خلاص ماشي إنما قال لها الحقي بأهلك روح عند أهلك يريد أنه طلقها يبقى يتوقف الموضوع لليه عني فعشان كده العلماء يقولون في شأن هذا الحديث، قال الشوكاني هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل أنه ثلث العلم، ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث رأوا أن يبدأ به المصنفات، وذلك تنبيها لطالب العلم إلى تصحيح النية. قال عبد الرحمن بن مهدي من أراد أن يصنف كتابا، فليبدأ بهذا الحديث. عايز تكتب أي حاجة تدي كده ها ناوي إيه؟ مانيتك ما, ما قصدت عملا بهذه النصيحة ولذلك صنع ذلك الإمام البخاري بدأ به في صحيحه وكذلك تقي دين المقدسي في كتاب عمدة الأحكام الصيوطي في الجامع الصغير الإمام النووي في المجموع وهنا في الأربعين كلهم بدأوا به إنما الأعمال بالنيات وقال أبو عبيد ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر ما فائدة من حديث إنما الأعمال بالنيات طيب هل هل نقول منهجنا في الشرح نشرح الحديث مجملًا؟ وورأ ولم معايا بقى فوائد فعدها الأولى اثنين ثلاثة أربعة ناخد كده عشر فوائد على الحديث ده خمس فوائد نمشي ودايما تبقى حافظ بارقام علشان خاطر المعلومات تبقى متسلسلة في ذهنك فندي الأول معنى مط الإجمالي كده وعند كده نحط الفوائد العامة نعم ها الفوائد مش اللي هنا بس حامليكو فوائد قالوا في حاجة في علم اسمه علم اسباب ورود الحديث علم اسمه ايه اسباب ورود الحديث زي بالضبط اسباب نزول القرآن يعني ايه يعني مثلا انزل الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فضج الصحابة يعني أي واحد يعمل حاجة غلط يظلم نفسه لن يكون له أمان فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان فيقول ليس ذلك إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم طيب خذنا كده حصل حاجة نزلت الآيات وفصرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسد اليهود النبي وخدوا بالكوا عشان أخطها كده برضو فايدة في النص مش بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مزواج ولا عزب الله ايه رأيك اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده كانوا انضف شوية اطهر شوية كان عندهم شوية قالوا ايه بقى هم قالوا انه ما هذا الرجل يتزوج النساء مش قالوها على معنى التعييد قالوها على معنى الحسد فأنزل الله هذه سبب نزول الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كده دي اسمها ايه سبب نزول الآية برضو الأحاديث حصل حاجة فالنبي قال كذا فبعض أهل العلم قالوا ما سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنياد قالوا السبب بعض الناس ظنت أن هذا الحديث صيقة بسبب رجل كان يدعى مهاجر أم قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك هاجر الرجل ليتزوج امرأه ليقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس فقالوا عشان كده النبي قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قالوا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لكن هناك بعض الطرق ليس فيه أن حديث الأعمال كان لأجل هذه الحادثة فبعض أهل العلم يقول لا لم يكن هذا سبب ورود الحديث وإنما حدثت حادثة يمكن أن يفسر بها الحديث مش ده سبب ورود الحديث طيب وسبب بحث العلماء عن سبب صدور الحديث عنه لأن هذا العلم يعين في فهم النص أنا لم أعرف اللي حصل حفهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه فمن هذه فائده الأولى سبب علم سبب اسباب ورود الايه الحديث طيب نبتدي بقى معاني الحديث معاني الحديث انما الاعمال انما الاعمال بالنيات قوله انما الاعمال كلمة انما بنسميها اسلوب حص يبقى حصل الموضوع كله الأعمال متوقفة على النيات قالوا بقى التقدير אيه صحة الأعمال موقوف على صحة النيات صحة الأعمال بصحة النيات إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال بصحة النيات وبعنى كده إذا صحة النية يبقى هذا سبب في صحة العمل أصل العمل لازم يصلح بحتين إخلاص ومتابعة إخلاص صحة النين متابعة يكون زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم طيب إنما تفيد الحصر كما قال الله إنما أنت إنما أنت منذر وهذا يسمى الحصر المخصوص كما قال إنما أنا بشر كما قال إنما الربا النسيئة مش معناه أنه هو بس الربة في النسيئة إنما مخصوصة بمعنى أنه ركز أوي أوي أوي في المعنى ده عارف لما النبي يقول الحج عرفه هو الحج مش عرفه بس لكن أهم حاجة ده لما النبي يقول الندم توبة هو التوبة مش ندم بس والعمل مش مضاقف على النية بس لان لسا قيل دلوقتي لازم يكون اتباع بس اهم حاجة تركز فيها قوي قوي قوي، موضوع الايه النية عشان كين قالك انما الاعماله بالنيات لكن انا نيتي كويسة لكن ما عملتش العمل ده على وفق هجري النبي صلى الله عليه وسلم خبط العمل